أقول بلغني هذا الكلام حول رجل نترة دعي نعم كذب فيما كتبه وافترى وأنا أريد أن تكون هذه الورقة التي يتداولها الناس بين يدي حتى أبين كذب هذا الرجل وافتراءه وافتياته نعم وعلى كل حال ينسب أقسام الناس، ها ويتكلم فيما وقعت فيه. خل هذا ما أعرف أضره. إذا في مكتوب ورقة مثل هذا حتى نستطيع إن شاء الله وأنا عزمت على كتابة نقض لها. لكن هذا النكرة، الجهول افترى أن أت افترى أظن على غيري أيضا. أنا أتكلم عن نفسي افترى علي قولا كذبا وزورا. ما حدثته به ولا حدثت به أحدا من العالمين من أين له هذا الرأي أنه جاءني وصنفني إحدى في إحدى تلك التطنيفات كذاب مفتر لكنه أعني هذا الأفهاك هو يريد بمثل هذا البلاء الذي ينشره قد يكون أزه إليه آخرون ولا أستبعد هذا إذ المؤامرة تحاك على مشايخ السنة الآن على قدم وساق ونحن إن شاء الله لهم بالمرصاد فهذا الأفاك بارك الله فيكم نسب كلاما وأزه إليه آخرون ويريد من ورائه التفريق والتمزيق آه والاشتراء أما الوثيقة الطاغوتية الوثيقة الطاغوتية التي وقعت من محمد بن عبد الله الإمام مع الطاغوت عبد الملك الحوثي فهي وثيقة طاغوتية كفرية وفيها من الأباطيل والضلالات والكفريات وفيها من أنواع ما ليس كذلك فكيف ينسب إلينا بارك الله فيكم ما لم نقله ولم أحدث به أحدا من العلمين من أين له هذا الكلام يأتي بمثل هذا الافتراء والكذب ما حدثته ولا رأيته في منام ولا في يقظة فهذا من الكذب البين نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله السلامه والعافية، فلا دلنا نقول بوجوبه، لأنه يجب وجوبا عينيا على محمد بن عبد الله الإمام أن يتوب إلى الله توبة نصوحا من هذه الوثيقة الطاغوتية. وطالبناه بذلك في تقديمنا في الرد عليه وكذلك طالبناه وطالبنا ولا زلنا وإلا ففهذه الأفعال أفعال مشينة يبدع الرجل ويضلل بها لارك الله فيكم فهذا الرجل أفاق وإن شاء الله تأتين وعدن الإخوة بأن يفرغوها ونكتب عليها ردا بإذن الله تعالى قاتل الله الهوى وأهله هناك أناس لا يعيشون ولا يظهرون إلا في بؤر الفتن لا تعرف اسمه ولا رسمه ولا كتبه ولا غير ذلك لا ينشأ مثل إيش اليرقات هذه التي تنشأ في إيش في المستنقعات تعرفون اليرقات هذه التي تولدها هذه الدواب والحشرات وتتكاثر وتكون سببا للأمراض لمن شرب من هذا الماء فلا يعيشون ولا يتغذون ولا يظهرون ولا ينتفخون إلا فين في بؤر الفتن ومستنقعات وقاذورات القلاقل وما أدري هؤلاء الطلبة الذين فيهم خفة يعني ما أدري يعني نمسك الطلاب ونستمرهم بالمسامير حتى يثبتوا مباشرة اتصال من هناك وهناك ورسائل يا شيخ كيفك هذا هذا حصل هذا قال كل كلام ينشر خلاص مقبول وجاء فلان قال هذا قرى وأذن بنشره محمد بن الشيخ محمد بن هادي ولا تصدقون وخلاص يمشي كل شيء يعني إلى متى؟ بارك الله نحن في فيكم في هذا الهزال وهذه المهازل وهذه المسرحيات التي يفتعلها أهل الفتن ومؤججو القلاقل والذين ليس لهم سوق إلا في مستنقع قذرات الفتن أنتم في شك من أمركم أم ماذا؟ نسأل الله السلامة والعافية هناك في النفس أشياء. أنا ممسك عنها فيما يتعلق بمحمد الإمام ووثيقته وبلغتني أمور وأريد أن تثبت منها ولكل حادث حديث فليس كل ما يعلم يقال لكن إذا دعت الحاجة سنتكلم وليس لكل واحد منكم أن يدخل أنفه في كل شيء اعرف قدر نفسك واشتغل فيما جئت من أجله وكف عليك لسانك والزم بيتك وتعلم العلم وسكت بس وأنه يش يقول أننا نخطئه في خطبة العيد وفي وثيقة ولا نبدعه ولا يعني ما هذا الترفق أن أن بعضهم يبدع بعضهم يخط يخطئ, يخطئ فيك إيش هذا التقسيم المنحرف الذي جاء به وافتاته وما نوع هذه الأخطاء التي أخطأ فيها ولا غلط فيها فلان ولا علان إيش هذه الأخطاء أليس الشرك بالله خطأا الكفر بالله خطأا الابتداع في دين الله خطأ الفسوق خطأ درجة واحدة ليس الدرجة واحدة أنزل الحكم في محله الأمر إذا كان كفرا ونقول هو خطأ وكفري فإذا قصرت في وصفه الشرعي إذا قصر المرء طالب العلم المؤهل في وصف ذلك الوصف الشرعي اللائق به كان من المفترين فجعل ما ليس كفرا من الكفر هو من الاعتداء والظلم والبغي وعد ما هو كفر ليس كفرا ومن الافتراء والكذب والبهتان. لا حول ولا قوة إلا بالله.